ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لا عنهم سيئاتهم ولا جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.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 وَإِنَّمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَاسِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ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 أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها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 فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا